صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله الاسره هي نواه المجتمع والبيت الصالح لبنه في بناء جميل قوي الاسره المؤمنه هي المشهد الاول الذي يفتح الطفل عينيه ليراه فان كانت مؤمنه راى هذا الايمان ممثلا في اسرته وان كانت غير ذلك فسيرى اثر ما تعتنقه تلك الاسره من مبادئ وافكار وارااء واخلاق ولذا ايها الاخوه الكرام هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله بالانتساب اليه اهتم اهتماما عظيما بموضوع الاسره وتكوين البيت المسلم ايها الاخوه ان البيت الذي يحوطه الله بعنايته ورعايته والله انه لتجمع الالسنه على الثناء على اهله وبعض الناس اليوم لا يحتاجوا الى ان يزكى اكثر من ان يقال هو من بيت فلان اليس هذا صحيحا حصلت معاملة ايها الاخوة مالية بين اثنين كان لا يعرفان بعضا لا يعرف احدهما الاخر فاراد الاول ان يوثق للثاني مصداقيته في تلك المعامله فقال اتريدني ان اكتب لك شيكا مصدقا لتعرف صدق نيتي في هذه المعامله فقال له ما اسمك قال اسمي فلان ابن فلان ابن فلان قال انت من الاسره تلك قال نعم قال اسمك شيكم مصدق يا الاخوه هذا الكلام لم ياتي من فراغ هذه الاسماء وهذه السمعه العطره لا تاتي من الفراغ انها نتاج عمل ونتائج اخلاق ونتائج معامله هذا ما جاء الاسلام ليبنيه في بيوتنا واسرنا ايها الاخوه المؤمنون كيف تصنع مثل هذه البيوت بعد توفيق الله عز وجل هذا فضل من الله ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اننا نرى ايها الاخوه ان الاسلام قد اعتنى بالاسره منذ بدء تكوينها فجعل لها اسسا من اهمها بل هو اهمها الايمان بالله وتعظيم الله وتعظيم شرعه ومحبه الله ورسوله والاقتداء والتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ان البيت بلا تقوى بيت ضائع بيت منفلت بيت تائه تحوطه المخاطر كالسفينه التائهه في اواسط المحيطات وحتى تدرك يا اخي المسلم كيف اعتنى الاسلام بتاسيس الايمان في البيت من اول درجه في بناء هذا البيت انظر كيف يرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يرشد المصطفى عليه الصلاه والسلام مريد الزواج كيف يختار زوجته انت تقبل على الزواج ستصنع بيتا ما هي وصيه محمد عليه الصلاه والسلام في الصحيحين اختصر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عمليه البحث عن شريكه الحياه وكان طرحه عليه الصلاه والسلام غايه في الواقعيه والنصح والصدق فقال تنكح والحديث في الصحيحين قالت تنكح المراه لاربع يعني الناس غالبا ما يرغبون في المراه يبحثون عن اربعه اشياء لمالها ولحسبها المال كثير من الناس يسال موظفه من ابوها ما ثروتهم هذا السؤال موجود ولحسبها اصلهم من اين هم الى اخره جمالها على صلى الله عليه وسلم وجمالها طبعا امر فطري ان الانسان يريد الجميله قال عليه الصلاه والسلام في الرابعه ولي دينها ثم قال فاذفر اسمع الى النصيحه الان وبين تنكح تنكح لكذا وكذا وكذا ان اردت النصيحه فاسمع فاذفر بذات الدين تربت يداك ايها الاخوه اسالوا من تزوج منذ 60 و50 واكثر سنه اسالوا الناس من الذي قال انا نادم اني لو تزوجت اجمل من امراتي هذا ينذر الا ان يكون الانسان عنده شيء من عدم استقرار الشخصيه نعم لكن كم من الناس من ندم أنه تزوج امرأة سيئة الخلق كم من الناس من ندم أنه تزوج امرأة اغتر بظاهرها فبدى له منها ما ساءه في حياته كلها هذا التوجيه للرجل وهو ركن الأسرة الأول أما الركن الثاني الزوجة فانظر يا اخي المسلم الى التوجيه النبوي الكريم يقول عليه الصلاه والسلام اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه ما ذكر شيئا اخر دين وخلق من ترضون دينه وخلقه فزوجوه مباشره بالف فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض رواه الترمذي وهو حديث صحيح انها وصيه الرحيم الحريص على سلامه بيوتنا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يا من لديه بنات يا من تحمل هم تزويجهن يا عقلاء الامه اذا تقدم رجل لخطبه ابنتكم فلا تنسوا وصيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين والخلق الامرين ايها الاخوه لا بد من السؤال عنهما اذا اردت ان تسال عن المتقدم فاسال عن دينه وخلقه هذان الامرين ان وجد فان كل خير سيكون موجودا باذن الله انها بركه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين له مقاييس كيف تسال عن دينه اسال عن صلاته اول شيء اسال عن صلاته المحافظه على الفرائض وعلى الواجبات على اجتناب المحرمات اسال عن اخلاقه والاخلاق لها مقاييس كطيب المعشر وصلاح الاصدقاء والجلساء وطيب اللسان وغير ذلك مما يعرفه المسلم اذا اراد ان يسال في كثير من الحالات قد تكون البنت فيها طيش وسفاهه فلا يهمها اذا تقدم لها الخاطب الا المال وزخارفوا الدنيا فلا تبخلوا أيها الإخوة على بناتكم بالنصيحة والتوجيه مع الأسف الشديد كثير من البنات قد لا تعرف مصلحتها وهذا ما يفسر لنا كثيرا من حالات الطلاق المنتشرة نسأل الله لنا ولكم العافية جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه فقال له فقال خطب ابنتي جماعة اكثر من خاطب تقدموا الى ابنته خطب ابنتي جماعة فمن ازوجها فقال الحسن رضي الله عنه زوجها من التقي فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها رواه البغوي في شرح السنه اسمع الى الحكمه ان احبها اكرمها وقد يبغضها فان ابغضها فانه لن يظلمها لانه يخاف الله هذا سر وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه قد يقول قائل ولماذا ولماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق بعد الدين اليس الدين الصحيح يرث اخلاقا صحيحه بلا ولكن في كثير من الاحيان قد يكون هناك شيء من الانفصام بين بعض مظاهر التدين والاخلاق فقد يكون الانسان عنده بعض جوانب التدين لكنه لا يطاق وهذا معروف معلوم تجد انسانا حريصا على بعض الفرائض ويجتنب كثيرا من المحرمات والله الذي لا اله غيره لا تطيق الجلوس معه دقيقه قد يكون شرسا قد يكون لسانه سليطا قد يكون غير رحوم قد يكون احمق ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقه ايضا بعض الناس قد يكون ظاهره الدين والدين ليس له اثر عليه لان الناس في الغالب يحكمون على الدين من اشياء ظاهره في الغالب انسان لا تعرفه لم تعاشره لم تسافر معه لم تسال عنه قابلته في مكان فالناس في الغالب ينظرون الى اشياء شكليه ثم يصدمون اذا تعاملوا مع هذا الانسان ومع الاسف هذه الظاهره النشاز ادت بكثير من المسلمين الى ردود افعال غير محسوبه فصار لهم موقف من التدين واهله بسبب مواقف صدرت من بعض المحسوبين على التدين ونحن ايها الاخوه ليس لنا قدوه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عصمه الله بعصمته فجعله قدوه في كل شيء والناس من سوى النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين ايها الاخوه المؤمنون اذا كان الزوجان وهما ركنا الاسره اذا كان يخافان الله ولا يتعدان حدوده فسيكون البيت له سمات وله صفات ولا بد لكل من يقيم في ذلك البيت ان يتاثر والناس يختلفون في تاثرهم على حسب قبولهم لهذا الخير والطيب الذي في البيت لا بد ان يتاثر من يعيش في هذا البيت سواء كان ولدا او خادما او ضيفا وهذا امر مشاهد نسال الله تعالى ان يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين وان يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى الله وسلم على نبينا محمد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 وحصل الزواج ونقول قبل ذلك بعض الناس يتذكر زواجه قبل 10 عشر او 20 او 30 سنه هذه المقاييس ربما لم تكن موجوده الاستدراك ايها الاخوه حاصل ويسير لمن يسره الله الدين ايها الاخوه ما هو ما معنى الدين هو ان يستقيم الانسان على شرع الله عز وجل هذا الدين رحمه هذه الاحكام الشرعيه رحمه من الله ليست مشقه ما جعل عليكم في الدين من حرج بعض الناس يعتقد ان ان الالتزام بشرع الله والاستقامه على شرع الله معناها ان يتحول الانسان الى محروم لماذا تفكر بهذه الطريقه لماذا تفكر بهذه الطريقه وبعض الناس دائما ينظر الى نظره الناس اليه كيف سينظر الي الناس اذا تغيرت بعض الاشياء عندي الناس لن ينفعوك ولن يضروك لن ينفعك الا عملك لن ينفعك الا عملك ولن يضرك ايضا الا عملك كن عاقلا فكر في الرحله الطويله التي لم تجربها بعد رحله مليئه بالاحداث هذه الاحداث موجوده في الكتاب والسنه وانت لم ترى احدا يحكيها لك لان الذي جربها لن يرجع الى الدنيا وستكون انت احد هؤلاء في يوم من الايام ربما يكون اليوم فاحسب حسابك الدين ايها الاخوه عزيمه نيه طيبه يتلوها عمل تذكر لماذا خلقك الله تذكر حياتك ما مضى منها فيما قضيتها ماذا حصل في موازينك من الحسنات والسيئات الدين ايها الاخوه امر فرضه الله وامر به وجعله مقدورا لكل احد وحتى الخلق مخطئ من يعتقد انه لن يغير اخلاقه والله تستطيع والله من كان من اشد الناس بذائه في اللسان والله يستطيع الايمان مثل القفل يقفل على اللسان اذا اراد ان ينطق بمثل هذه السفاهات والبذاءات الدين والخلق ايها الاخوه يكتسبان كما تكتسب سائر العلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم فاذا وفق الله عز وجل وحصل الزواج فاول ما يجب العنايه به بعد طاعه الله وتقواه ان توجد السكينه والرحمه في البيت بين الزوجين ايها الاخوه هذه المعاني لا يكفيها خطبه ولا خطبتان لكن لعله يكفي من القلاده ما يحيط بالعنق نختصر اختصارا شديدا الله عز وجل عبر عن هذين المعنيين في القران بابلغ عباره فقال جل وعلا من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه الله سبحانه وتعالى جعل هذه العناصر في هذه الايه نبراسا لكل اسره مسلمه السكينه جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها الرجل يسكن الى المراه والمراه تسكن الى الرجل ما معنى هذا السكينه ايها الاخوه تعني الاستقرار النفسي تعني ان الانسان لا يرتاح الا في مسكنه ايها الاخوه الانسان اذا سافر وربما يقول انا استمتعت لا يرتاح حتى يرجع الى بيته البيت هو مكان الراحه السكن حتى سائر الخلائق لا ترتاح الا في بيئاتها السمك في الماء اذهب بالابل الى المزارع الابل يريد الصح تريد الصحراء وهكذا ايها الاخوه الله عز وجل جعل لكل مخلوق ما يناسبه من السكن الرجل العاقل التقي لن يجد سكنا مثل ان يسكن الى اهله والمراه كذلك هذا التعبير القراني يعجز الانسان عن تفسيره ووصفه نعم ايها الاخوه كلاهما سكن للاخر فلا بد للزوجين من ان ينظر كل واحد منهما للاخر على انه مصدر طمانينه وراحه وسكينه وليس مصدر شقاء وبلاء وخصومات والا فما قيمه الزواج عندها سيكون الزواج جحيما ثم قال جل وعلا وجعل بينكم موده ورحمه موده تجمع شتات القلب على محبه من رحمك الله بالارتباط به لان القلب اذا استولى عليه الشيطان زين له محبه الحرام ومحبه الفواحش اما اذا كان القلب تقيا فانه يجمع شتات ذلك القلب على محبه صاحبه موده تصرف البصر وتصرف القلب عن كل حرام فكل جمال مهما بلغ لن يطيب الا بالحلال نعم ايها الاخوه كل جمال مهما بلغ لن يطيب الا بالحلال وكل شهوه مهما استعرت ومهما فعلت بصاحبها فلن يهنأ الانسان الا بمن رضي الله له واختاره له اما الرحمه فهي علاج كل خلاف موده ورحمه الرحمه علاج كل خلاف ودواء كل مرض يعتري العشره الطويله الانسان بطبيعته يخطئ يخطئ هو وتخطئ زوجته فما العلاج الرحمه هو يرحمها وهي ترحمه الرحمه هي يا اخوه هي التي طوعت البشر بل والبهائم والجمادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان رحيما بكل شيء وليس بالمؤمنين فقط رحيما بكل شيء طوع الله له الكون كله فنطق الحيوان وبكى الجذع ونطق الحجر فضلا عن استجابه الانس والجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك الرحمه ايها الاخوه تتحول من معنى واحساس الى خلق وتعامل وتغافل وصفح وهكذا يؤسس البيت في الاسلام اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الحكمه في كل شيء وان يرزقنا اخلاق اهل الاسلام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اجعلنا مقيمي الصلاه ومن ذرياتنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا واصلح ازواجنا وبيوتنا انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والكافرين ودمر سائر اعداء الدين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين اللهم عجل فرج اخواننا في بلاد الشام اللهم اجعل ما اصابهم طهورا وتكفيره اللهم انزل على عدوهم عذابك يا اله الحق اللهم عجل بطاغوت الشام خذه اخذ عزيز مقتدر هو وجنوده واعوانه انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته وامورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين